صل الإله, الاله على المبعوث من مضري صل الاله على المبعوث من مضري ومن به ومن الرحمن وعدنا خلاص تجيني والحبل المتين امان في شأنه انزل الرحمن هذا الحديد لداود ولا لانا ولا قد الضر عن أيوب حين دعا ولا غدا ولا ولا اتاب بالعصا موسى بن عمران ولا السلام غدت نار الخليل له ودانا الجن خوفا من سليمان يكفي غليلنا رقا سبع الطباق على ظهر البراق واناج الله سبحانه وقربه, وقربه من سماء العرش تصحبه ملائك الأفق خداما وأعوانا صل صلى عليه الى العرش مبتسمات نسيم وصبح وناجي الله سبحانه اصلي